12. استمع إلى النص وقرأه واكتبه بخط كبير ثم علقه على حائط صفك أو بيتك من روائع شخصيات مثالية قال ما الكولوميكس لا يستطيع أحد أن يمنحك الحرية ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء آخر فإن كنت رجلا فعليك أن تأخذها بنفسك قال علي الزت هناك أشخاص يظنون أن انتماءهم الديني يمنعهم من فريضة التفكير قال محمد إقبال وهو يدعو الله أعطني القوة لأقول لا وأعطني العقل لأعرف كيف أقولها واعطني الكفاية لعرف متى أقولها قال عمر المختار كن عزيزاً وإياك أن تنحني مهما كان الأمر فربما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى